بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى الصوره الثالثه اذا كان معلومي التاريخ مع تقدم الخاف فهذه ايضا على صورتين ان يرد العام قبل وقت العمل بالخاص فلا ينبغي الاشكال في كون الخاص مخففا الصوره الثانيه ان يرد بعد وقت العمل بالخاص فلا مجال لتوهم وجوب الحمل على النفس من جهه قبح تاخير البيان عن وقت الحاجه لانه من باب تقديم البيان عن قبح عن وقت قبل وقت الحاجة ولا قبح فيه أصلا. انتهينا الآن من بيان صورتين من صور العام والخاص من حيث عليكم عليكم من حيث النسخ أو التخصيص قلنا بالامس الصور تنقسم الى خمس صور تقريبا الصوره الاولى ان يكونا معلومي التاريخ وتاريخهما مقترن تاريخ العام مع تاريخ الخاص واحد في امن واحد قلنا بالامس قلنا لا شك أن الخاص هنا مخصص للعام لأنه من شروط أن يكون الخاص ناسخ أن يأتي بعد وقت العمل بالعام او ومخصص قلنا مخصص نعم الصورة الثانية أن يأتي العام أن يأتي العام قبل الخاص طبعا تاريخهما ايضا معلوم ولكن تاريخ العام قبله يعني العام قبل شهر جاء والخاص الان جاء قلنا بالامس هنا صورتان ايضا الصوره الاولى ان ياتي, أن يأتي الخاص قبل العمل بالعام والصوره الثانيه ان ياتي الخاص بعد العمل بالعام اذا جاء الخاص قبل العمل بالعام ايضا الحكم هنا أن الخاص مخصص لنفس الدليل لأن من شروط أن يكون الخاص ناسخ أن يأتي بعد وقت العمل بالعمل إنما الكلام في هذه الصورة إذا جاء الخاص بعد العمل بالعمل هنا هل نقول الخاص ناسخ أم مخصص المصنف قال هذه من أشكال الصور وقد وقع الكلام فيها من حيث أن الخاص يجب أن يكون ناسخا أم لا يجب أن يكون الخاص مخصصا وتكلمنا في هذه المساله الآن الصورة الثالثة نحن الكلام اليوم الصورة الثالثة من صور الخاص والعام أن يأتي الخاص قبل العام أن يتقدم الخاص على العام مثلا المولى يقول اولا يقول لا تكرم الفساق من العلماء ثم بعد ذلك يقول أكرم العلماء الخاص هنا تقدم على العام هنا أيضا صورتان الصورة الأولى أن يأتي العام قبل العمل بالخار أن يأتي العام الصورة هنا عكس الصورة الثانية بالأمس بالأمس العام قبل الخار اليوم الخار قبل العام بالامس قلنا اذا كان العام قبل الخاص ثم جاء الخاص قلنا بالامس الخاص قد ياتي قبل العمل بالعام او بعد العمل اليوم بالعكس نقول الخاص تقدم على العام ثم جاء العام الان اذا جاء العام قد ياتي العام قبل العمل بالخاص هذه الصوره الصوره الثانيه وقد يأتي العام بعد العمل بالخاص إذا جاء العام قبل العمل بالخاص كما الصورة الأولى كما القصة الأولى من هذه الصورة إذا جاء العام قبل العمل بالخاص المصلف هنا يقول أيضا لا شك أن الخاطب مختص بالعام لا شك أن الخاص هنا مخصص للعمل إنما الكلام في القسم الثاني من هذه الصورة لو جاء العام بعد العمل بالخاص المولى قال لا تكرم الفساق فعلا أنا رأيت عالم فازق ما أكرمته ما أكرمته وهكذا ثم بعد ذلك جاء العام قال أكرم العلماء هنا العام ناسخ للخاص العام ناسخ للخاص ويرفع موضوعه أم أن الخاص أيضا مخصص للعام القسم الثاني الثاني من الصوره الثالثة نعم إذا جاء العام بعده وقت العمل بالخاص عملنا بالخاص أولا ثم جاء العام هنا ما لا العام العام لا تأخذ الخاص وكأن الخاص أصلا غير موجود سنعمل بالعام الآن يعني نكرم كل العلماء أم أن الخاص لا لا يزال باقي لا يزال باقي ومخصص بالعام أيضا واضح السؤال المصنف يقول لا إشكال أيضا ولا شبهه في أن الخاص هنا في أن الخاص هنا مخصص مخصص للعالم لا إشكال أنه مخصص لماذا؟ لا إشكال يقول بالآن قلنا إذا تأخر الخاص، إذا جاء الخاص بعد العمل بالعام، والمولى يريد بالخاص التخصيص وليس النصف، بالعكس قلنا فتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيحة، وهذا لا يقع من المولى، هذا الإشكال بعد لا يأتي هنا، لماذا لا يأتي؟ لأن الخاص هنا جاء قبل الحاجة. الخاص جاء هنا قبل وقت الحاجة بالأمس أشكلنا قلنا لو جاء الخاص بعد العام يعني بعد العمل بالعام وكان مراد المولى من الخاص بالأمس قلنا وكان مراد المولى من الخاص النسخ نقول هذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح هذا بالأمس الآن هنا إذا كان الخاص متقدم فالخاص جاء قبل وقت الحاجة يعني الخاص جاء قبل وقت الحاجة إليه جاء الخاص اولا ثم جاء العام فالخاص هنا وجوده بيانه قبل وقت الحاجة إليه فإشكال تأخير البيان بعد لا ياتي هنا ما قدر واضح يتر أو لا شيخ نشيخ ويانا يبقى قلوا نحن نحن قلنا إذا المولى قال أكنا أنا قلنا نحن صحيح؟ إذا قال هكذا جواب ثم جاء ساعة. لا شكر ألف السابق بعد العلم صحيح؟ بالأم نحن قلنا هذا جانب الأسجر قلنا هذا مخصص ديها. قلنا مخفص البقاء قال إذا جاء بعد وقت العمل بالأمن يعني عملنا بالعام أكرمنا في الحال أكرمنا من جميعا ثم جاء الحال قال نفسه قلنا بالأمن المدد دائما أنه نخصيصه حتى لبعدها بالأمس قلنا شكرا في اليدا قلنا تفسير لكن البعض البعض احتمل أنه نسخ نحن قلنا هذا هذا الخاص مخفف في العمل مناسخ له لكن البعض قال ناسخ لماذا لأن شرط النسوة أو شك جاء بعد العمل هذا معنى الناسخ الله سبحانه وتعالى ينزل آية دعنا من هذا مطلع على ثم ينتفع من هذا هذا واضح هنا أيضاً. واضح. خب المطرد أشكا بالأمر. المطرد أشكا بالأمر. قال لو كان لو أخفى عبدي الذي قال بأنك أشكا. قال لو كان الخاء مخصص للأمر. لو لو صاحب الأشكال. لو كان الخاف مخصصا للعالم وتاخر يعني المولى اولا ساكن نعمل ثم جاء بالمخصص نحن اكرمنا المئه وفيهم عشره اكثر ونولنا الاكثار العشره ونحن اكرم سنقول فنقول تعال جعلتنا نكرم العشره اولا ثم جئت الخاف هذا منك غير مقبول لماذا لان تاخرت البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة صبيحا من المولى العادي فكيف من المولى الشرعي ماذا وليا لرفع القبح طائم الدفع قال يحمل الخاف على النق مو على التفكير صحيح اشكال مكان لو حملناه على التخطيص لذي تاخر البيان فقدر على بالأس خب اين قلت اجابه قال تأخر البيان صحيح عن وقت الحاجة لكن تأخيره لأثباظ لظروف معينة هذا الظرف قلنا إنو أضب السبيل أو التدرد في بيان الأحجاب صحيح قلنا بالأثباثة سنقوم دفع اشكال الطرح هذا الإشكال بعدين ما يجي ما يجي في نحن الكلام لماذا ما يجي؟ يعني ما يوجد تأخير هنا الأمر مطلوب صح. الخاص قبل العام لا تقولوا بعد تأخير البيان يعني البيان جاء فأنا وقت الحاجة إليه واقفة فإشفال تأخر البيان عن وقت الحاجة صح. يعني ما موجود هنا جربوا واعكدوا واعكدوا الأمر صح. صح. صح. أحسنتم هذا تقديم من عن وقت الحاجة جربوا عبد المنظر نقول اولا لا سفر لذلك الفتاه لهم يعني العلماء مقسوم سمه العلماء هكذا هنا بعد اشكال تأخذ البيان ما توصل هنا يمكن نقول إشكال تقدم البيان لان البيان هنا عشره مثلا الفتاه وجع من في العلماء فيقصف صحيح هنا بعد ما يشتر تأخرون لها وقت الحاجة وهذا يحكي ما يكونوا اشتر فلا تقولوا لا تقولوا أن العام لا ترهب وتقولوا من السلوء عنه تأخر ما موجود هنا هنا تقدم دين البريان عن وقت الحاجة ليس وقت الحاجة لأن بعد ذلك جاء العام فالخاف تلطه هذا يعني الخاص الى هنا هنا الحاجة ثم جاء العام فالتفتنا ان هذا مخصص نتقوله بعد هنا نسخ نتبع ضرر هنا المصنف يقول اذا تقدم الخاص على العام ثم جاء العام بعد وقت العمل بالخاص فهنا نحمل الخاص على تخصير العام ولا نقول اشفال تأخذ نقول هنا تقدم البيان عمّا في الحاج واضح الهما إلا أن المفضل يقول ومع ذلك مع ما فصلنا وبينا وأدعبنا نفسنا فيه مع ذلك البعض بعض اجتبهت وحمل العام على أنه نافح للخارج مثلا العمل شو ناقص hmm. يعني الغى الموضوع عشان الغى قال كان من مجلس علم الغى الموضوع عشان طب ولا يعني هذا الشيء طب يرفع موضوع الملثوث رفع الموضوع واضح يعني هذا هالثلاثه وافق قال ما امر بيشرحوه ما امر شرحته وقلتم أن البيان مقدم مع ذلك كلامكم نحن معلنا يقول أن الحامه مؤذيه بالخارج. فبدل ان نقرن تسعين دار حقر مين لان العشر دفعوا برهم ما دفعوا برهم وامرد كلام هؤلاء لماذا؟ اجتمهم في الناس لماذا؟ قالوا هذا عام أولا هذا عام أولا هذا عام أولا هذا عام العام جاء بعد العمل بالخاط أولا صحيح في اثنين ثم عندنا أطاعة العب فطالب العبود عاط جاء تقدم طاق الباب دخل معقول الخاص بعد يبقى العام اذا جاء يزيل موضوع الخاص فهو نافخ له حتى اذا قالوا اطالب, أطالب العبود جايه بعد مدينه العام نشف اطالب العنف حاطب الكنائس فهذا ظالم في العموم يعني ذكرانية وفعل في العموم جارية هنا وهذا يفيد فنحمله على النسخ نقول العام ناسخ لموضوع الخاف فالخاف كان هو موجود في الواقع ما أدري وراء إلى هنا كلام هاملا واضح فإن العام ناسخ والخاف منسوخ عكس الأمثال عكس موضوع الأم العام العام نافخ للخاط لكن أكو احتمال ث forth اكي أخAST نجري أصالح العماو ومنى المانت رم bases من أن نقول أن العام مغافة نعم لأن تجنب أكو سوف أخ inmain هو أن صحيح ؟ أكو احتمال مهاجم أكو احتمال أن نافخ. لكن الأبطال أحوم جاء وإذا احتمال النسخ موجود واحتمال التخطيط موجود خرج ماذا حمدتوا عن النسخ؟ احتمالها مبتاوية يقولوا النهر لأن الخاف متى يخفص العدل إذا كان ظهوره شمو؟ أقوى صحيح؟ أقوى من ظهور نقول الخاف إن الخاف بأتي لكم مقدم صحيح ومع الاحتمالين غبور الخط ليكون أقوى من ظهور لذلك هؤلاء قالوا كلنا أعيد العبارة من رسالة ملتفتين أو العبارة من هؤلاء قالوا نحن نقول العام الذي جاء بعد وقت العمل بالخط هؤلاء قالوا نحمله على بلاك لماذا لأن العام فيه أفارح للحجمين تحن الظاهر فيه أفارح ضار مئة إذا كان ضار مئة فالعسرة هذه بأستثقر طبعا الاعتبار كيف؟ معاذك؟ عن الاعتبار طاطق خب يقولون هؤلاء ما احتمال ما موجود مانع من أن نحمل العارف على نسخبها أكبر مانع واحد وهو في عندنا احتمالات الاحتمال الأول عن النسل. هذا احتمال واحتمال الزاق تتخفي فهذا احتمال وهذا احتمال خط الاحتمالان الآن لماذا رجح النسر؟ هذا احتمال وهذا احتمال يقول ها رجح النسر مع التساوي احتمال واحتمال كل واحد الغلق في صحيح فحيث تفجرها خمسين 50 لكن رجحنا النفس مع تساوي لماذا لأن انتوا في الاصول قبل اسبوع او اسبوعين عباد الله ظابط قلتم الخاص انما يقدم على العام متى اذا كان ظهور الخاص اقوى من ظهور العام او ظهور الخاص كان نفس والعام كانت ظاهر هكذا قلتم قلنا عن احتمالين ظهور الخاص ليش من أقوى؟ نعم ظهور الخاص ما تحكي والخمسين وخمسين فضعت المرجعين بين ان النفس عنده المرجع وهي اخرته مع دراسه بيان إلى هنا استضع البيان ولذا قالوا مع التساوي النفس معه المرجع وهي اخرته هذا لا استضع المصنف يقول بيانهم لطيفهم شريفهم دقيقون ولكنهم مردودون لكنهم مردودون عجيب بيان شريف ولقيط وما ادري بيان لكنه مردود لماذا اين تم اخذت مراده العموم ونحن لا نخاف طرف الامم نحن لا نخاف طرف الامر كيف المصنف يقول اشكالكم مفتوح عباده النهب الامر ما قلنا بان نحن قلنا بالامر اطاله العمود ماذا تثبت ها ماذا تثبت اطاله العمود قوتها عباده بالامر قلنا هذا لا اطاله العمود نادى جيتي قال شنو قلت لي؟ مراد جميل في العموم وظيفتها الاساسيه فقط فقط فقط فقط ظهور الان في العموم او تتفقد في العموم وأنه المراد ان الشيء من مجرد فقط فقط, فقط. هذه وظيفة هذا العلم، وظيفة هذا العلم، وظيفة أطالة العموم هي هذه أن العام الظاهر العموم، وأن العام الراهن جدًا المفروض يخضع، يخضع للعموم، ولكن ولكن أطالة العموم لا تثبت لا تثبت أن العام الحاضر الواقع لأنه هو بعض الوافعي أو أو الظاهر أو صحيح؟ فأتقول هذا من العلم أطالت العلم لن تذهب فقط هذا إذا أطالت العلم جائد والعلماء مئن فأطالت العلم تقول العام ظاهر في مئة آلم فقط قدرت هذه أمضاء هذا العام اللي أتعلم هذا اليوم عالم هو حكم الله الواقعي او حكم الله الظاهري اطاله العموم مستبد بهذا هذا المقدمه واضحه بن هاي هل قلناها بالامس اذا طاله العموم مستبد هذا المقام نحن قلنا بالامس ايضا حتى يكون النافق نافخان لا بد ان يكون اجراء بيان حكم الله الواقع فاذا ما عدا بالقدره فكيف تكون اطالتكم مرجعين الى النسخ ما بدك شان تابع او لا شان مؤمن حتى يكون الناس مناسخا لا بد ان يكون هل جاء لبيان حكم الله الواقعي وان الحكم الذي جاء به تابع للمصالح الواقعيه هكذا وهنا نحن نقول لكم وظيفه اطاله العموم طبقه خالف. ايدي? يانا? الوضيفة هادية شنو وضيفتها? ضغطوه للعام في العموم فخص. وعدما العام الواضي قبل المتحدة بس. اكثر من هذا بعد قدر ما عدنا. اما الوضيفة الثانيه ان العام حكم الواقعي او الظاهري. فاطار في العموم. قلنا بالعام فخص هذا. اضيفه الى هذا. أن الناسخ لا يكون ناسخاً إلا اذا إذا كان الجار لبيان أن الذي جاء به الناسخ هو حق الله للأمود فإذا اطالت العب بعدها القدرة فكيف تكون الناسخ؟ فكيف تكون الناسخ؟ إذا موضع عيدة والنساء البيع مشاهدة الناس سابقاً البيان واضح يصير ثالث من هنا القدرين من هو معنا؟ خافي على القهر عاشت معنا معنا انا قلنا صار ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وارغ يصير انتو دلتوا انتو حملتوا على النفس لماذا أطارة العموم مرجح وقلتوا فاقد نحن نقول لكم أطارة العموم مرجح لماذا؟ لأن موظيفة مهارفة أمضى حتى يكون الآم ناسخ يحتاج أن تكون في مرة زائدة وغيرها أنه جاء لقاء الحق الراسح وهنا أقار في الحوم تسبب هذا تسبب هذا ما هذا ينتهي صاحب النسخ يقول يبقى الإشكاء عليه. صاحب النفس يقول كما قلت تساوي خمسين وخمسين نحن نقول لكم أيضا تساوي خمسين وخمسين لماذا قدمتم التشخيص على النفس وعلى الشكل ثانية واضط قوه الانباط خيالا في ان رد الاشاله للطرف تشكل عليه جوده كل هذا النفس يكون رد الاشاله لك اريد نتكلم عن مقدار صاحب النفس يقول أنفذ حينما قلنا نحن التقصير خمسين سلمية صحيح؟ والنفخ خمسين سلمية ونحن قدمنا النفخ على التقصير أشكرتم عليها؟ قلتم لماذا مع خمسين وخمسين؟ قلنا لكم على أطالب العمو برجح فقدمنا النفخ قلتم ما عندكم برجح؟ شو ما برجح؟ ليش تقصر أبي؟ على النفخ؟ شنو مرجحكم؟ ما عندكم مرجح ما عندكم مرجح واحتمال النسخ يضعف من قوة الضبط والنسخ يقدم الى كان الضبط الخارق أقلو خمسين وخمفين زعجاب أقلوه فلماذا هذا تقدمت على النسخ نسخ الإشكال الصعب أجيبونا يا حب الله أجيبونا رحمة الله ما لا يقصر ما يقول ما لا يقول المقنس يختخت في الجواب يقول المقنس يقول المقنس أولا دفع الأشخال أولا وجود النف احتمال النف احتمال النف لا يرفع احتمال النف لا يرفع ظهور الغاب في نفسه لذلك الاحتمال النسخ موجود على الأقل بالخاص على الأقل بالخاص ذهبي نحكي يعني 10 على الأقل يعني احتمال بس ما يصفه هو في, في هذا واحد واحد أو يعني مثلا انضاقه كم ايه انا قوي مثلا واحد يرضى هنا ما يرضى بعدين سامحوا استاذ محمد مو في الوسطين وجود السيد في قوته ميمنع وجود قوه لوحده يمنع صحيح فوجود النفس التخسيس ظاهر في نفسه يعني في العشره هذا علاقه واحد وثاني ثم ثالثا وثاليا ولا يرفع وجود الاسلام ولا يرفع حجيه الخاصه يعني قد جاء الظهور ما يرفعها قبل فالشوالك معي لم يرفعها يعني احتمال احتمال نقول احتمال وجود النخ ما يرفع ظهور النخاط في نفسه، حتى مع وجود الناسخ مع وجود احتمال الناسخ لا قرضها في نفسه وهذا احتمال والد في الموراية صحف جيتها محيظة ماذا؟ واضح البلاد الشيخ واضح يصيح؟ سعيداً التخطيص أولاً إلى هنا انتهينا؟ انتهينا؟ بل اكثر من ذلك نقول حيث بل اكثر من ذلك نقول حيث بل من ذلك نقول, من ذلك نقول وجود العام مع وجود الخاص بيناه ثالثاً وجود الخاف مع العام إذا كان الخاص موجود ثم وجاء العام التفتد العام لا يظهر أو بعبارة أخرى لا ينعقد العام العام إذا الخاص صرطه هنا الخاص ثالثاً بعض ثم العام جاء نقول مع وجود الخاص ثم مجيء العام لا ينعقد للعام ظهور في العموم لا ينعقد لماذا منعقد الخاص طبقه الى البيت الخاص طبقه الى نعم ينعقد للعام ظهور ظهور بدوي عند من لم يعلم بالخاص السابق اما اذا واحد ثاني يعلم ان الخاص موجود ثم جاء العام يقول ما ينعطل من الآن الظهور الخاص قبل الذي لا يعلم بالخاص المتقدم إذا راى الآن شيء عندي لأن عقله عنده ظهور بل يسلعونه يكون أفل المية لكن إذا كان الآن في الخاص يقول عفوا عفوا على الشباب يتعلم فمن الذي يعلم بوجوم الخاص والآن يقول نعم بها الفل أما الذي يعلم كنحن لا يعلم بوجوم الخاص اذا جاء العام يقول له أسفل بيمتك هذا ستعين فقط ستعين فقط يرضي بالعلمة وهذا فار وهذا فار فإذاً مع حضور الخاف لا ينعقد ظهور للعام حتى لو تأخر العام عن الخاف فالخاف صوب خصف لا مستخد لا مستخد اتبقى هذه الدار تبقى عندنا صورة أخيرة وهي صورة أن يكون راعو الخمر سمع سمع سمع راعو الخمر الحفيرة وهي أو وحدة صورتها أن يكون العام والخار كلاهما مجهول التاريخ تاريخ ماذا عارف صور ماذا كلاهما تاريخه هو مجهول لا نعرف تاريخ العام ولا تاريخ الخمر الصوره الخامسه او لا نجهل تاريخ احدهما فقط نجهل تاريخ احدهما ونعلم تاريخ الاخر مصنف يقول بعد ما تجاعل وجعكا ومذوقا الحكم خصوره في في الحكم فيما تقدم شلون ما تقدم قد يكونا متقارنا قد يتقدم الخاص على الحق قد يتقدم العام على الخاص وفي كليهما قد يكون العام قبل العام بالخاص او بعده وقد يكون الخاص قبل العام بالعام او بعده اكثر او انتهينا هذا هو الاطفال ماضي الطبح ام لا سلم العابدين انتهينا السادة من هنا انتهينا قال قال الصورة الثالثة إذا كان معلومي التاريخ مع تقدم الخاف فهذه أيضا على صورتين شوف التاريخ هم معلوم والخاص متقدم يعني أولا جاء الخاص ثم العام هنا قرته الاولى ان يرد العام يعني ان ياتي العام قبل وقت العمل بالخاص صحيح الخاص سابق جاء قبل لكن هم العامين العام الحمد لله انا جئت قبل ان تعمل بالخاص هنا شنسوي قلنا ايضا هنا تخصيص يعني من شروط الناسخ يصير ان ياتي متى الناسخ أن يأتي بعد العمل بالخاص صحيح فلا ينبغي الإشكال في كون خاص مخصفا هنا بعد إشكال النسخ موجود. لماذا لما قلنا الصورة الثانية أن يرد يعني العام بعد وقت العمل بالخاص مصنف يقول فلا مجال لتوهم وجوب الحمل على النسخ ليش يقول بعد إشكال تأخير البيان هذا بعد ما موجود قال فلا فلا مجال لتوهمي وجوب الحمل على النخ. ليش تحمل على النخ من جهة قبح تأخير البيان عن وقت الحاج؟ إذا هذا السؤال بعد ما حاضر لماذا؟ لأنه هنا من داف تقدم البيان عن وقت الحاجة ولا قبح فيه أصلاً. القبح في التأخير مو في التقديم عن وقت الحاجة ومع ذلك يقول ما ما بيناه إلا أن البعض اشتبه عليه ومع ذلك قيل بلزوم الحمد على النسخ، لماذا جليله ما بيناه في الشرح قال ولعل نظر هذا القائل إلى أن أصالة العموم جارية ولا مانع منها إلا احتمال أن يكون الخاص المتقدم شنو؟ مخصصا وقارينة على العرب هذا احتمال وارد نقول له إذا كان هذا احتمال ولكن ايضا يحتمل أن يكون الخاص أن يكون الخاص منسوخا بالعرب فلا يحرض أن الخاص من باب القرينه خب نقول إذا هذا خمتين لماذا قدمتم النص على التخصيص يقول ولا شك أن الخاص المنفصل إنما يقدم على العام لماذا؟, لماذا لأنه يعني الخاص أقوى الحجتين يعني ظهوره أقوى وقرين على العام ومع هذا الاحتمال ما احتمال, احتمال النص ومع هذا الاحتمال لا يكون الخاص من فصل أقوى في الظهور من العام سيد نوارح بعجبان ومع سيد أفادح شنو قال هذا؟ قال نحمله على نفسه. المصنف يقول إن قلت هكذا قلت الأصود أن يحمل على التخصيص كالصورة السادقة لماذا؟ لما بينا قلنا اصالة العموم قدرتها على اثبات ظهور العام في العموم فقط ولا تبين ان العام هو الحكم الواقع وحتى يكون الناسخ ناسخا لابد ان يكون قد جاء بالحكم الواقعي قال قلت الاقوى ان يحمل الخاص على التخصيص لماذا كالصوره السابقة لما تقدم من أن العام لا يدل على أكثر من أن المراد الجدي أعتقد أن العبارة فيها تحتاج إلى إضافة ضمير الهام من أنه المراد الجدي تروا العبارة؟ لما تقدم من أن العام لا يدل على أكثر من أن المراد إما تحدث الآن أو ضيف لها الضمير شوفوا تكون هكذا لما تقدم من أن العام لا يدل على أكثر من المراد الجدي عبارة صحيحة أو على أنه يعني العام المراد الجدي ولا يدل في نفسه على أن الحكم واقعي تابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية هذا العموم ما عند هذه القدرة وحتى يكون الناسخ ناتخا لا بد أن نمتلك هذه القدرة شوفوا قال وإنما يكون العام ناتخا للخاف متى إذا كانت دلالته على هذا النحو أي نحو؟ على أين نحو أنه جاء لبيان الحكم الواقعي الثابت في لوح الواقع وإلا إذا ما عند هذه القدرات فالعمومات الواردة في الشريعة الإسلامية على الأغلب ليست كذلك يعني شو ليست كذلك؟ يعني لم تأتي لبيان أنها الحكم الواقعي وإنما جاءت لبيان شيء واحد وهي أنها هي المراد الجديد المتكلم فقط إن قلت سلمنا ننقل الإشكال إليكم احتمال النسخ 50% واحتمال التخصيص أيضا 50% فلما رجحتم التخصيص على المات قال وَأَمَّا احتمال النسخ أولا فلا يقلل من ظهور الخاص الجام الأول فوق هناك فلا يقلل من ظهور الخاص في نفسه قطعة الخاص على الأقل في عشر ظاهر في نفسه ثانيا كما لا يرفع حجيه الخاص فيما هو ظاهر فيه في العشره فلا يخرجه عن كونه صالحا لتخصيص العام فيقدم الخاص او التخصيص على النسخ او يقدم الخاص على العام لان الخاص اقوى في نفسه ظهورا قلنا هو أكثر من ذلك بل يمكن أن يقال أكثر من ذلك أن العام لاحق للخاص لا ينعقد له ظهور في العموم إلا ظهور بدوي. لمن لم لمن لم يعلم بوجود الخاص بالنسبة إلى من لم يعلم بسبق الخاص لجواز أن يعتمد المتكلم في بيان مراده على سبقه فيكون المخصص فيكون المخصص السابق كالمخصص المتصل مع المخصص المتصل ظهور للعام بعد ما ينعقد في العموم ينعقد فيما عدا الخاص فقط فهذا المخصص المنفصل السابق للعام يكون كالمتصل فلا ينعقد بالعام ظهور في العموم ينعقد له ظهور فيما عدا الخاص فقط قال يكون فيكون المخصص السابق كالمخصص المتصل أو كالقرينة الحالية فلا يكون العام مظاهرا في العموم حتى يتوهم أنه ظاهر في ثبوت الحكم الواقع لا هو ظاهر فيما عدا الخاصه الصورة الرابعة والخامسة إذا كان مجهولي التاريخ أو أحدهما فقط كان مجهولا والآخر معلوم فانه يعلم الحال فيهما من ما تقدم، فيحمل على التخصيص بلا كلام ايضا لماذا؟ إذن بعد ما بينا سابقا بعد ماك وجه النسخ، ماك وجه؟ كل الصور السابقه حملناها على ال... على السقف، فهذه بعد تفعيل ولا وجه لتوهم النسخ هنا، لا شيئاً بعد أن رجحنا التخصيص في جميع الصور، وهذا واضح. لا يحتاج إلى مزيد بيان وصلى الله على محمد وآله الطيبين الصاهرين انتهينا بحمد الله من دحف العام والصالح